يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم تن على بني آدم أعظم منه بأن جعل لهم من أنفسهم ازواجا من جنسهم وشكلهم ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل لإئتلاف والمودة والرحمة ولكن من رحمته خلق بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث ازواجا للذكور وهذا من أعظم المنن كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده وأوضح هذا في غير هذا الموضوع أن هذه نعمة عظيمة وأنها من آياته جل وعلا كقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقوله ايحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآية واختلف العلماء في المراد بالحفده في هذه الآية الكريمة فقال جماعة من العلماء الحفدة أولاد الأولاد أي وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة وقال بعض العلماء الحفدة الأعوان والخدم مطلقا ومنه قول جميل حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال أي أسرعت الولائد الخدمة والولائد الخدم الواحدة وليدة ومنه قول الأعشاء كلفت مجهولها نوقا يمانية إذا الحدات على أكسائها حفد أي أسرع في الخدمة ومنه قوله في سورة الحفد التي نسخت وإليك نسعى ونحفد أي نسرع في طاعتك وسورة الخل وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف وقيل الحفدة الأختان وهم أزواج البنات ومنه قول الشاعر فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير ولكنها نفس علي أبيّة عيوف لإصحار اللئام قذور والقذور التي تتنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي تباعدا عن التدنس بقذره قال مقيده عفى الله عنه الحفدة جمع حافد اسم فاعل من الحفد وهو الإسراء في الخدمة والعمل وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في الآية فنبين ذلك وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد لأن قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم ودعوى أن قوله وحفدة معطوف على قوله أزواج غير ظاهرة كما أن دعوى أنهم الأختان وأن الأختان أزواج بناتهم وبناتهم من أزواجهم وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر وظاهر القرآن هو ما ذكر وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهما ومعلوم أن أولاد الرجل وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في خدمته عادة والعلم عند الله تعالى قال المؤلف أجزر الله مثوبته تنبيه في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواج الآية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها حتى روي أن عمرو بن يربوع ابن حنظلة بن مالك تزوج سعلاتا منهم وكان يخبئها عن سن البرق لألا تراه فتنفر فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاه فقالت عمر ونفرت فلم يرها أبدا ولذا قال علباء بن ارقم يهجو اولاد عمرو المذكور ألا لح الله بني السعلات عمرو بن يربوع لآم الناتي ليسوا باعفاف ولا أكياتي وقوله الناتي أصله الناس أبدلت فيه السين تاء وكذلك قوله أكياتي أصله أكياس جمع كيس أبدلت فيه السين تاء أيضا وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان إذا رأت لمعان البرق تشتاق إلى أوطانها فزعم أنه يستر عنها البرق لالا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمر يستره عن سعلاته إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطيس عالي والسعلات عجوز الجن وقد روى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أبوي بلقيس كان جنيا قال صاحب الجامع الصغير أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه في التفسير وابن عساكر وقال شارحه المناوي في إسناده سعيد بن بشر قال في الميزان عن ابن معين ضعيف وعن ابن مسهر لم يكن ببلدنا أحفظ منه وهو ضعيف منكر الحديث ثم ساق من مناكيره هذا الخبر انتهى وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء وقال أبو حاتم لا يحتج به ووثقه النسائي انتهى وقال المناوي في شرح حديث أحد أبوي بلقي كان جنية قال قتاده ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الداب وجاء في آثار أن الجني الأم وذلك أن أباها ملك اليمن خرج ليصيد فعطش فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه فقال يا حسنة اسقي عمك فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت فخطبها من أبيها فذكر أنه جني وزوجها منه بشرط أنه إن سالها عن شيء عملته فهو طلاقها فأتت منه بولد ذكر ولم يذكر قبل ذلك فذبحته فكرب لذلك وخاف أن يسألها فتبين منه ثم أتت ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سالها فقالت هذا جزائي منك باشرت قتل ولدي من أجلك وذلك أن أبي يسترق السمع فسمع الملائكة تقول إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحت ثم استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنها ويصفون ملكها وهذا فراق بيني وبينك فلم يرها بعد هذا محصول ما رواه ابن عساكر عيحي الغساني انتهى من شرح المناوي للجامع الصغير وقال القرطبي في تفسير سورة النحل كان أبو بلقيس وهو السرح بن الهداهد بن شراحيل ملكا عظيم الشأن وكان يقول لملوك الأطراف ليس أحد منكم كفؤا لي وابى ان يتزوج منهم فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن فولدت له بلقمة وهي بلقيس ولم يكن له ولد غيرها وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد أبوي بلقيس جنية إلى أن قال ويقال إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيرا لملك عات يغتصب نساء الرعيه، وكان الوزير غيورا فلم يتزوج فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال هل لك من زوجه؟ فقال لا أتزوج أبدا فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن فقال لا إن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبدا. قال بل يغتصبها. قال إن قوم من الجن لا يقدر علينا. فتزوج ابنته فولدت له بلقيس. إلى غير ذلك من الروايات. وقال القرطبي أيضا. وروى وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن أحمد عن أثمان بن حاضر قال كانت أم بلقيس من الجن يقال لها بلعمه. بنت شيصان قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنية ضعيف وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسنكمل حديثنا حول جواز مناكحة بني آدم والجن في لقائنا القادم إن شاء الله